ونقولكم ان السير يشمل السير بالقدم لينظر بالبصر يشكل عليه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن دخول ديار المكذبين او المهلكين فالجواب انه عليه الصلاه والسلام لم ينهى عنها مطلقا بل نهى عنها ان ندخل فرحين بطرين معجبين بالاثار وما اشبه ذلك أما أن ندخل معتبرين باكين خائفين فلا ولهذا قال لا تطلع على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فهناك فرق بين انسان يدخل هذا هذه الديار ليعتبر ويخاف ويبكي وإنسان آخر يدخلها للبطر والأشر والنزهة والإعجاب بالاثار الأول محمود والثاني مذموم وبذلك يزور الإسكام ثم قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض اسأل هؤلاء المكذبين المنكرين لتوحيد الأولوية لمن ما في السماوات والأرض ألي زيد أو لعمر أو لفلان أو لفلان ثم أمره تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عن هذا السؤال بنفسه فقال قل لله وهنا نقول هل الجواب من الله؟ أو من رسول الجواب من رسول بأمر الله وعلى هذا يكون الجواب جواب الله عز وجل لأن الله أمر الرسول أن يقول هكذا كل الله كتب على نفسه الرحمة كتب بمعنى أوجب أوجب لأن الكتابة بمعنى الإيجاب قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب بمعنى فرض وأوجب وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فريضة موقته كتب على نفسه الرحمة على نفسه أي على ذاته ونفس الله هي ذاته وليس صفة بل هي الذات قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه ليس المعنى يحذركم صفة هي نفسه بل المعنى يحذركم الله إياه أي ذات الله عز وجل فليس الصفة بل هي الذات ومعنى يحذركم أن يحذركم من نفسه معنى يحذركم نفسه أن يحذركم الله من عقابه لأنه جل وعلا أمرنا أن نعلم علما مهما فقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فأمرنا أن نعلم هذا العلم المهم الذي فيه الترهيب والترهيب الترهيب يحيى في أي, في أي جملة آه. هذا التحذير وان الله غفور رحيم هذا الترغيب فامرنا سبحانه وتعالى ان نعلم عن أفعاله وصفاته تحذيرا وترغيبا هنا قال ويحذركم الله نفسه لان المقام مقام تهديد وعقوبه يخاطب المشركين المكذبين وقوله الرحمه يعني ان يرحم عباده عز وجل فرض هذا على نفسه ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي ان رحمتي سبقت غضبي رحمه الله بالعباد فرضها الله على نفسه لسنا الذين فرضناها عليه بل هو فرضها على نفسه فان قال قائل اننا نجد من الناس من اصابه بؤس والبلاء وفقد وفقد المال وفقد الاولاد وهو في غايه البؤس اين الرحمه فالجواب كل ما اصاب الانسان من شيء من بلاء وهو مؤمن فانه ايش رحمه لانه اذا صبر اثيب ثواب الصابرين واذا احتسب اثيب ثواب الشاكرين فهو خير له وكم من اناس لو انهم رزقوا صحه ومالا واولادا لبطلوا وافسدهم الغنى وكم من اناس بالعكس كل شيء يصيب المؤمن والحمد لله فهو رحمه وكفاره حتى لو ان الانسان فزع من شيء قابله كتب له بذلك اجر اللهم لك الحمد حتى جاء في الحديث لو ان الإنسان فقد شيئا في جيبه مثلا ثم فزع خاف ان يكون ضاع مثلا فله اجر الى هذا الحد اذا هذه رحمه وما احسن قول رابعه العدويه ان حلاوه اجرها أنستني مرارة صبرها والآلام والبؤس والتعب والهم والغم في الدنيا كله يزول إما أن يزول إلى غده وإما أن يصل بصاحبه إلى ولا بد أن يزول لكن الأجر باق فإذا قال القاعد الكافر, الكافر فالجواب أن نقول إن الكافر هو الذي فوت الرحمة على نفسه مع أن لله عليه رحمه بما يصله له من الأكل والشرب والنكاح والمسكن وما اشبه ذلك ثم قال عز وجل لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه صدق الله لا يجمعنكم هذه أيضا جملة مؤكدة ويعرفنا صالح بن هاروم ثلاث مؤكدات القسم المقدر واللام الواقع في جواب القسم ونون التوكيد والتقدير والله لا يجمعنكم الخطاب للخلق لا يجمعنكم أيها الناس كلكم كما قال عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معنا الله أكبر نجمع مع آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلى آداء كلنا نجمع وكذلك ذرياتنا الأولون والآخرون مجموعون كلهم إلى يوم القيامه لما شبه المكذبون بالبعث لقولهم إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قيل لهم قل الله يحييكم ثم يميتكم ايش ثم يجمعكم الى يوم القيامه انتم ما قيل لكم انكم الان تبعثون حتى تحجوا وتقول هاتوا اباء بل قيل لكم انكم مجموعون ليش ليوم القيامه لا ريب فيه وقوله ليجمعنكم الى يوم القيامه يوم القيامه هو اليوم الاخر وسمي بهذا لأمون ثلاثه هذا الذي علمناه والله اعلم كان وراءه وراء شيء لأمون ثلاثة الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين وهذا قيام قيام عظيم يا أخواني كل العالم بصيحة واحدة يحذرون كلهم لا يتخلف أحد وهذا قيام عظيم جدا جدا جدا حتى الذي أكل أكلت استباع أحرقته النار أغرقه الماء لا بد أن وسمي أيضا قيامه لأنه يقام فيه العجل يقتص حتى للشات الجلحة من الشاة القرن هذا اثنين الثالث تقام فيه الأشهار الذين يشهدون هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقوم شهيدا على هذه الأمة فلهذه الامور الثلاثة سم يوم القيامة طيب إذا قيل ما هو الدليل قلنا أما الأول فدليله قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين وأما الثاني فقوله تعالى ونضع الموازين القصطة ليوم القيامة أي لليوم الذي يقام فيه العدل وأما الثالث فقوله تعالى انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ثم قال عز وجل لا ريب فيه هذا نفي يراد به تأكيد الإثبات السابق ما هو الإثبات ليجمعنكم أي جمعا مؤكدا لا ريب فيه والنفي هنا ليس نفيا محضا بل لكمال الاثبات لبيان كمال الإثبات انه امر لا ريب فيه وعلى هذا التقريب يكون النفي على بابه وقيل ان النفي بمعنى النهي اي لا ترتابوا فيه والاول ابلغ الاول ابلغ لانه اذا قيل لا ريب فيه فاذا ارتاب انسان فلخلل في عقله لان ما نفي فيه الريب مطلقا لا يمكن ان يرتاب فيه عاقل فجعلها للنفي على بابها ابلغ واولى دارم فيه ثم قال عز وجل الذين خسروا انفسهم فهم لا يمون. الذين خسروا انفسهم مبتدع والخبر قد يكون محذوفا التقدير الذين خسروا انفسهم خاسرون كما قال عز وجل قل ان الخاسرين من الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه فيقول معنى الذين خسروا انفسهم هم الخاسرون حقا فهم لا يؤمنون توكيد او بيان للسبب الذي كان بين الخسران ويحتمل ان تكون جمله فهم لا يؤمنون خبر المبتدا وقرنت بالفعل لان الذين اسموا موصول وهو مفيد للعموم والاسم الموصول يشبه الشرط في عمومه فكان اقتران الفاء في خبرهم في هذه الايه الكريمه فوائد منها ان جميع من في السماوات والارض لله عز وجل جليل قل لمن ما في السماوات والارض قل لله فان قال قائل كيف اخذتم العموم مع ان من للعاقل وما لغير العاقل فالجواب ان هذين الاسمين يتناوبان بمعنى أن احدهما يقع مكان آخر الدليل قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وفئات أخرى من في السماوات وهذا يدل على أن من وما يتناوبان وإن كان الأكثر استعمالا أن ما في غير العاقل ومن في العاقل وعليه فنقول من هنا؟ تشمل العاقل وغير العاقل نقول من للعاقل لكن عبر به أي العاقل لأنه إذا كان الله تعالى يملك العاقل وهو مختار مريد فغيره من باب عودة ومن فائدة الكريمة اثبات إثبات السماوات والأرض وهذا متكرر كثيرا علينا وتعلمون أن السماوات سبع والارضين سبع ومن فوائد الآية الكريمه اننا متى امننا بهذا وأن من في السماوات والأرض لله فاننا لن نلجا إلا الى الله ولن نخاف الا من الله عز وجل لانه مالك السما مالك من في السماوات والأرض وليتنا نتوكل على الله حق توكله لو توكلنا على حق توكله لكان الامر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا تغدو خماسا أي تطير في, في أول النهار وهي جائعة وترجى في اخر النهار وهي ممتلئه الهطوم سبحان الله وهذا شيء مشاهد تجد الطيور في أول الصباح تطير في الجو وقد اعطاها الله تعالى قوة النظر من رحمة الله عز وجل تنظل الحب وهي في جو السماء فتنزل عليه وتنظر للحبه الصغيره التي لا يدركها الانسان الا بالمشقه وهي تنظرها بالسرور تجد انها تاخذ الحبه الصغيره جدا في وسط القطيفه المفروشه من بين الخمل اللي فيها لكن الله عز وجل اعطاها قوه بصر حتى تعيش المهم انك متى علمت ان من في السماوات والارض لله فعلم توكل ومن تخاف ومن ترجو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الأمت الكريمة جواب إجابة السائل نفسه إذا كان الأمر واضحا بقوله قل لله مع أنه امره أن يسأل ثم أمره أن يجيب فإذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه فأجب أنت لأن المسؤول قد يمنعه من الإجابة استكباره وكبرياؤه فأجب أنت إذا كان الأمر واضحا لا نزاع فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان لله تعالى ان يكتب على نفسه ما شاء بقوله كاتب على نفس الرحمة فاذا قال قائل كيف يكون شيء لازم على الله فالجواب ان الله لازم نفسه به وله ان يفعل ما شاء نحن لا نلزم الله بشيء لكن الله له ان يلزم نفسه بشيء فكتابة الله على نفسه الرحمة لا تنافي كماله بل هي من كمالها عز وجل ان يفرض على نفسه الرحمه لكن نحن ليس لنا على الله حق الا ما اوجبه على نفسه قال ابن القيم رحمه الله في المننيه ما للعباد عليه حق واجب ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشاني هو اوجب ما هو نحن هو اوجب الاجر العظيم الشاني إن عذبوا فبعدله لأن ذنب دمب ذنبهم، أو نعمه فبفضله، والفضل للمنان، سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عبر عن نفسه عنه بالنفس، لقوله كتب على نفسه الرحمة، ولها نظائر. قال الله عز وجل ويحذركم الله نفسه، وقال عيسى عليه الصلاة والسلام تعلم ما في نفسي. ولا اعلم ما في نفسك وليست نفس الله كنفس الانسان الانسان يطلق على نفسه نفس وله نفس قال الله عز وجل الله يتوفى الانفس حين موتها وقال كل نفس ذائقه الموت فهنا يتوفى الانفس يعني الروح اللي في البدن وليست الجسم لانه عند الموت الجسم ما يقبض الجسم في الارض ويتوله اهل الارض الذي يقبض هو الروح فالانسان له نفس وهي الروح ويعبر عن ذاته بالنفس فيقول كلمتك بنفسي وتقول جاء الرجل نفسه اما الله عز وجل فليس له نفس بل هو نفسه هو ذاته عز وجل ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الباعث في قوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة العربية فيها ومن فوائدها تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه تأكيد الشيء بالقسم وغيره من المؤكدات إذا دعت الحاجة إليه متى تدعو الحاجة؟ تدعو الحاجة في المواطن منها إذا كان المخاطب منكرا فهنا يجب أن يؤكد الكلام يجب حسب البلاغة أن يؤكد الكلام ومنها إذا كان الأمر بعيداً يستغرب فإنه يؤكد لكن ليس كالأول الأول يؤكد وجوباً وهذا يؤكد يؤكد لا منه جوازا نقول استحبابا لا يعني اوكد من عدمه يعني توكيده أحسن من عدمه ونقول استحسانا كلما جاءت الحاجة إلى توكيد الكلام أكد ولا يعد هذا تطويلاً ولا إحلالاً بالبلاغة ومن فوائد الآيات الكريمه حكمه الله عز وجل في جمع الاولين والاخرين حتى يكون هذا اليوم يوما مشهودا كما قال عز وجل يوم مشكود يشهد الاولون والاخرون نحن نشهد هابيل وقابيل ونشهد اخر واحد من هذه الامه كل العالم مشهود بل كل شيء مشهود الجن البهائم الوحوش كل شيء قال الله عز وجل وما من دابة في الأرض ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي فوق الأرض إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون كل شيء لو تصور الإنسان هذا اليوم لرأى مشهدا عظيما عظيما ما يستطيع أن يدركه الآن لكن نفهم معناه ولا ندرك حقيقته حقيقته ابلا مما نتصور اللهم اجعلها علينا يسيرا ومن فوائد هذه الايه الكريمه تسميه يوم البعث بيوم القيامه للوجوه التي سمعتموها في التفسير ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه انه لا ريب في هذا اليوم شرعا وعقلا شرعا يعني الله اخبر به واكده وضرب له الامثال وعقلاً لانه ليس من المعقول ان الله تعالى يوجد هذه الخليقه ويامرها وينهاها ويرسل اليها الرسل وتستباح الانفس والاموال والذريه في القتال في سبيل الله ثم تكون نتيجة ان الأرض بيع فقط هذا ينافي ينافي الحكمه فالعقل يوجب ان يكون هناك بعد حتى وان لم يكن نص فكيف والنصوص كثيره كثيره ومن رحمه الله عز وجل وله الحمد والفضل والمنه انه يكسب من اثبات يوم القيامه ويضرب له الامثال لان الايمان باليوم الاخر هو الذي يحمل الانسان حقيقه على الايمان لولا اعتقاد المؤمن انه سيبعث ويجازى ان خير فخير وإن وان شر ما شر ما عمل ما عمل ابدا ولا صار صارت الامه موطلاً للسلب والنهب والآخذ والعدوان من فوائد هذه الآية أن هؤلاء المكذبين خسروا أنفسهم يعني كأن لم يوجدوا على الأرض لأنهم لم يستفيدوا من حياتهم ولذلك لما لم يستفيدوا من حياة الدنيا لم يستفيدوا من حياة الآخر فكانوا مخلدين في نار جهنم وليد بالله ومن فوائد الآية أنه من الفصاحة أن يذكر السبب بعد المسبب اذا جعلنا جمله فهم لا يؤمنون خبرا وجه ذلك ان سبب خسرانهم هو عدم الايمان فاخر السبب وقدم المسبب هذا اذا جعلنا فهم لا يؤمنون خبرا لقولها الذين خسروا انفسهم اما اذا جعلناها جمله مستقله فلا تتاتى هذه الفائده لانها على الترتيب ثم قال عز وجل وله ما سكن في الليل والنهار له الضمير عود على الله عز وجل ما سكن في الليل والنهار سكن يصح أن تكون من السكن ويصح أن تكون من السكون الذي هو ضد الحركة فإن كان من السكون بقي أن يقال واين المتحرك متحرك لأن الأشياء إما ساكن وإما متحرك وهنا قال له ما سكن والجواب عن هذا الإشكال ان يقال ان هذا من باب الاستغناء بذكر احد الدين عن الاخر ونظيمه قول الله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم السرابيل تقي الحر والبرد لكن ذكر الحر والبأس لان لباسين متفقان هذا يلبس عند حراره الجو والثاني يلبس عند حراره القتال فقال سرابيل تقيكم الحق وسرابيل تقيكم بأسكم المهم أنه استغنى بذكر الحر عن ذكر البر أما إذا جعلناها كل السكن ولهما سكن فالمعنى أن له كل شيء لأن كل المخلوقات ساكنة في مقارها إذا كانت الآية صالحة لها أو إذا كان اللفظ صالح لهذا وهذا فهل في المعنى؟ نعم بشرط اللا يقع بينهما منافات فإن وقع بينهما منافات أخذ بما يرجحه الدليل ولهما سكن في الليل والنهار تامل قوله في الليل والنهار تجد أنه عام في الزمن والانتقاب لها قل لمن ما في السماوات والأرض عام في المكان فذكر الله تبارك وتعالى عموم المكان وعموم الزمن أما كان في قوله كل من ما في السماوات والأرض كل لله عموم الزمان وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ذكر السمع لكل صوت والعليم لكل حال ولا باس ان نعيش اقسام السمع التي وصف الله بها نفسه وهو اولا قسم سمع اجابه وسمع صوت سمع الاجابه في مثل قول الله تبارك وتعالى إن ربي لا سميع الدعاء هذا يشمل سمع الاجابه وسمع الصوت ومنه قوله قول المصلي سمع الله لمن حمده سمع الصوت أقسام أو أنواع نشير كل انواع لانك ذكرت الاول أقساما فاذكر الثاني أنواعا النوع الأول المقصود به التأييد والنص والثاني المراد به التهديد والثالث المراد به إحاطة مثال الأول الذي يقصد به التعييد قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرض ومثال الثاني المراد به التهديد قوله تعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ومثال الثالث قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله اسمعوا تحاوركما ان الله سميع بصير الله تبارك وتعالى ولهما سكن في الليل والنهار وهو السميع العريض سكن معنيان نعم والثاني نعم من السكون طيب وهل المعنيان يتنافيان إذن يعني تكون لا يهدالة على المعنية طيب قول هو السميع العليم المراد بالسمع هنا سمع الإجابة وليس سمع الصوت نعم يراد بها المعنيات جميعا طيب ما تقول في قوله تعالى يا سمير إن ربي لا سميع الدعاء من أي النوعين نعم سمع الصوت والإجابة لأنه يسمعه ثم يجيب هل لديك دليل يا جمال على ان السمع ياتي بمعنى الاجابه او الاستجابه غير من القران ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون هذا نص صريح يعني سمعنا يعني اذواك بالصوت ذاك الصوت وهم لا يسمعون اي لا يستجيبون والا فهم يسمعون باذانهم من فوائد هذه الايه الكريمه العظيمه وله ما سكن في الليل اختصاص الله تبارك وتعالى بملك كل شيء وش الاختصاص تقديم الخبر وله لان تقديم ما حق التخير يفيد الحصر ولهذا قلنا ان قوله تعالى اياك نعبد توحيد خالص بمعنى لا نعبد الا اياك وكذلك نقول في اياك نستعين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السكون والحركة بيد الله عز وجل لأن مالك من يسكن ويتحرك مالك للحركة والسكون فيكون في هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهذا هو مذهب السلف وأهل السنة وهو وسط بين مذهبين الجبرية والقبرية ومن فوائد هذه الآية إثبات هذين الاسمين السميع والعلم وإثبات ما تضمناه من صفة صفة السمع في السميع والعلم في العلم قل أغير الله اتخذ وليا اتخذ هذه تنصي المحولين المحول الأول غير مقدما والثاني وليا ولو أردنا أن نرتب حسب العمل لكانت الآية قل اتخذ غير الله وليا المهم ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول معلنا أغير الله اتخذ وليا استنصر به ويتولى امري واتولى شرعه والاستفاهم هنا للنفي فاطر السماوات والارض اي خالقهما على غير مثال سبق والسماوات والأرض تقدم الكلام عليه مرارا وهو يطعن ولا يطعن هو الله عز وجل يطعم ما من طاعم يطعم إلا والله الذي أطعمه أطعمه يسر له الطعام ولولا ذلك ما وصل إليه الطعام قال الله عز وجل مبين هذا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ولو جعله الله حطاماً ما طعناه ثم افرايتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون الجواب بل أنت يا ربنا هذا الطعام وهذا الشراب الزرع طعام والماء الشراب ثم ما يصلح به الطعام والشراب وهو الطبخ والطهي الذي يكون بالنار افرايتم النار التي تورون أأنتم أن شأتم سجرتها أم نحن المشؤون إذن الذي يطعم هو الله عز وجل ثم لو شاء الله تعالى ما طعمنا حتى لو وجد الطعام لو شاء الله ما طعمنا لو شاء الله لم يخلقنا افواها ولا أمعاء ولا معدات فلا نطعم إذن يطعم أي يوجد الطعام من مأكول ومشروب وما يصلح به الطعام والشراب وكذلك يوجد الآلات في بني آدم التي تقبل الطعام وتنتفع به ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لن يصل إليك الطعام إلا بعد أن يعمل به أكثر من ثلاثمائة واحد لأنه تبدأ من الحرض والسقي وتصريف الماء وغير ذلك والشراء والطحن والعجن وتجد أشياء كثيرة لا يصل إلى الطعام إلا بعد أن يتجاوز هذه الأشياء ولا يطعم ولا يطعم أو ولا يطعم, ولا يطعم. إذن غيره محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد فهو لا يطعم بغناه عن كل أحد ثم هو جل وعلا لا يطعم لأنه أحد صمد ولو طعم لكان محتاجا للطعام وهذا مستحيل على الله عز وجل وهو يطعم ولا يطعم قل اعلان اخر اني امرت ان اكون اول من اسلم فالامر الاول لتحقيق توحيد الربوبيه والثاني لتحقيق توحيد العباده قل اي للناس معلنا اني امرت ان اكون اول من اسلم اول من اسلم من هذه الامه لا من جميع الامم ومعنى أسلم هنا أي استسلم لله ظاهرا وباطلا لأن الإسلام يطلق على هذا وإذا كان الإسلام بمعنى هذا دخل فيه الإيمان ولا تكونن من المشركين قول ولا تكونن ما طوف على قل يعني قل هذا ولا تكونن من المشركين بل أخلص العبادة والإسلام لله عز وجل في هذه الآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه لن يتخذ وليا من دون الله وهذا واجب عليه أو لا نعم واجب عليه ان يعلن لأنه رسول إمام مقتدى به فلا بد أن يعلن تحقيق عروبيا ومن فوائدها أن لا يلجأ العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الولي ثم ولاية الله عز وجل ولاية مبنية على الحمد كما قال تعالى وهو الولي الحميد ومن فوائد الآية الكريمة أن الله وحده خالق السماوات والأرض على غير مثال يعني أنه سبحانه وتعالى لم يخلق سماوات واراضين قبل ثم أعادها مرة أخرى بل هي على ما هي عليه ومن فوائده فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى حيث فطر السماوات والأرض وبقيت السماوات والأرض على حسب ما اراد الله تبارك وتعالى الشمس تجري لمستقد الله والقمر قدرناه منازل لم تختلف ومن فوائد هذه الآية أن الله تبارك وتعالى هو المطعم لا مطعم سواه وينبني على هذه الفائدة الا لا نسأل الإطعام إلا من الله تبارك وتعالى ولو أننا ونستغفر الله ونتوب لو أننا تمسكنا بهذا مع التوكل على الله والاستعانة به لكان رزقنا مضمونا بقول الله تبارك وتعالى: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". لكن غلبت علينا الامور الماديه الحسيه فصار الانسان مع الاسف يعتمد على الاسباب اكثر مما يعتمد على المسبب عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم: "لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا اي تذهب في أول النهار شائعة وتروح بطانا أي تذهب في أول النهار شائعة وتروح بطانا ترجع في اخر النهار ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن الله تعالى لا يطعمه أحد لعدم حاجته إلى الطعام وعدم حاجته الى غيره فهو لا يطعم لانه لا يحتاج الطعام ولا يطعم ايضا لانه لا يحتاج الى غيره فهو غني عن كل من سواه وكل من سواه مفتقر اليه ومن فوائد هذه الهدي الكريمه وصول اعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه انه اول من اسلم يقول يقول اني امرت ان اكون اول من اسلم يعني من هذه الامه وهذا هو الذي صار ومن فوائده أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله محتاج إلى الإسلام وليس له حق في الربوبية كما صرح بذلك هو عليه الصلاة والسلام حيث دعا عشيرته الأقربين وجعل يناديهم لأسمائهم يا فلان بفلان إلى أن وصل إلى بنته فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة النهي عما لا يمكن أن يقع بقوله ولا تكونن نام الشركين فشرك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقع شرعا ومع ذلك نهي عنه إذا قال قائل ما هي الحكمة مع أنه لا يمكن أن يقع قلنا الحكمة فيما نعلم وجهه الوجه الأول دعوته إلى الثبات على الإخلاص الثبات على الإخلاص حتى لا يشرك بالمستقبل والثاني تطمين أمتهم إذنه عن الشرك أن ذلك ليس بمستنكر وليس به بأس لأنه أمر إمامهم صلى الله عليه وعلى وسلم ألا يكون من المشركين هل يؤخذ من هذا أننا نقول للشخص أنت مشرك إذا فعل ما, ما يكون شركا ممكن أن نقول هذا وهو على حسب الحال إن كنا نظن أن إذا, إذا قلنا أنت مشرك اخذته الحمية الجاهلية واستكبر واستنكر فإننا لا نخاطب بهذا الأسلوب وإن كان نعلم أنه ممن يتق الله وأننا إذا قلنا هذا شرك فإن فعلت فأنت مشرك وإن قلت فأنت مشرك أخذه خوف الله عز وجل فأبعد عن ذلك إبعادا كاملا فإننا لا بأس أن نقول إنك مشرك على حسب ما تقضيه الحال ثم قال الله عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أيضا أعلن أنك ان عصيت الله فانك ستعذب قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم العظيم عذاب مفعول ايش ما هو الاخاف الا عصيت اخاف يعني اني اخاف عذاب يوم عظيم ان عصيت ربي فما هو اليوم العظيم اليوم العظيم يوم القيامه كما قال الله تعالى ان زلزله الساعه شيء عظيم من فوائد هذه الايه الكريمه انه يجب على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان يعلن الجزاء يوم القيامه وانه يخافه ان عصى ربه ومنها من فوائدها ان المعصيه سبب للعذاب ولكن المعاصي على نوعين معاص لا يغفرها الله وهي الشرك ومعاص تدخل تحت مشيئة الله وهي الكبائر وهناك معاص اخرى تكفرها الاعمال الصالحه وهي الصغائر هذا فيما يتعلق بينك وبين الله عز وجل اما حقوق الادميين فلا بد من ايصالهم حقهم اما باستحلال منه في الدنيا واما باعمال صالحه تؤخذ من اعمال هذا الظالم وسبق لنا ان الانسان اذا تاب من ذنب فيه جنايه على غيره هل يسقط حق الغير أو لا وذكرنا ان ظاهر النصوص انه, أنه يسقط إذا كان غير مال كالذي يزن بإنسان يعني بامرأة كرها ثم يتوب فإن الله يتوب عليه ويرضي التي اكلت على الزنا. قال من يصرف عنه يومئذ فقتحنا قال الله تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل أي لهؤلاء وغيره معلنا هذا الاعلان المهم وفي قوله إني قراءتان اني واني وهما سبعيتان وقول ان عذاب يوم عظيم مفعول اخاف يعني اخاف من عذاب هذا اليوم العظيم وارنا ان شرحنا هذا وفوائده طيب. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف فيها إذن قراءتان من يصرف ومن يصرف عنه يعني عنه العذاب فقد رحمه اي رحمه الله عز وجل والضمير في قوله رحمه قد يقول قائل كيف نعرف أنه عاد إلى, إلى الله عز وجل فيقال لأنه تقدم ذلك إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يعني ربي هذا العذاب فقد رحمه أو من يصرف عنه هذا العذاب فقد رحمه أي ربي وذلك الفوز المبين المشار إليه ذلك يعني الصرف المفهوم من قوله من يصرف وقوله الفوز هذه خبر مبتدا المبين صباح للفوز في هذه الآية دليل على أن الفوز الحقيقي هو الذي يحصل بصرف الله العذاب عن إنسان يوم القيامة لأن الفوز لبيان الحقيقة الذي هو الفوز الأعظم لأن غير هذا الفوز فوز زائل حتى من وفق في الدنيا فإن فوزه ناقص إلا أن يكون فوزه في الدنيا سببا للاعمال الصالحه التي يفوز بها في الاخره ذلك الفوز المبين اي البين وهي اسم فاعل من ابان وابان يصح ان تكون لازمه ويصح ان تكون متعديه فاذا قلت ابان المعلم للطالب معنى الكتاب هذه ايش متعديه واذا قلت ابان الصبح بمعنى جلى فهذه لازمه اذن المبين هنا بمعنى بين في الايه فوائد منها فوز من يصرف عنه العذاب يوم يوم القيامه ومنها اثبات الرحمه لله عز وجل الى اخر الفعل لقوله فقد رحمه ورحمه الله تبارك وتعالى من الصفات الذاتيه الفعليه فباعتبار المقوم تكون فعليه وباعتبار كونها وصفا ثابتا لله تكون من الصفات الذاتية والرحمة يكون بها حصول المخلوق والنجاة من فاذا فإذا قائل, قائل هل رحمة الله حقيقية أو هي عبارة عن الثواب أو إرادة الثواب فالجواب هي حقيقية ولكنها ليست كرحمة المخلوق يكون فيها نوع من الضعف ولكنها رحمة الخالق الذي هو فوق عباده عز وجل وقد أنكر قوم الرحمة وقالوا إن الله لا يوصف برحمة حقيقية في أنها تدل على الرقة واللين وهذا لا يليق بالله عز وجل فإذا قلنا لهم فاسرواها لنا قالوا الرحمة هنا عبارة عن آثار الرحمة وهي إما الإرادة وإما الثواب والفضل الذي حصل برحمة الله فإذا قيل لهم ما الذي حمل على صرف الكلام عن ظاهره قالوا لأن الرحمة على الوجه الذي ذكرنا تدل على الضعف هذا منتهى تقريرهم فنقول لهم هذه الثمرة من تقريركم جوابها لدينا سهل جد وهو أن نقول هذه الرحمة التي ادعيتم أنها تدل على الضعف إنما هي رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فانها لا تدل على هذا بوجه من الوجوه بل تدل على كمال فضله وكرمه عز وجل ثم ان لنا ان ننازعكم في دعواكم ان النين واللقة يدل على الضعف فكم من ذي سلطان قوي يكون رحيما وهو ذو سلطان قوي يستطيع ان يبطش برعيته كما يشاء ويكون رحيما بمن يستحق الرحمه فنمنع اولا الدعوه ثم لو سلمنا جدلاً لأن الرحمة, الرحمة تدل على اللين والرقه فهذه رحمة المخلوق ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفوز الحقيقي البين الظاهر هو الفوز من نجاة العذاب يوم القيامة نسأل الله أن يرزقنا واياكم ذلك ثم قرره عز وجل مسلياً رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومثبتاً له ومقوياً عزيمته وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو والضر هنا يشمل الضر في البدن والعقل والمال وكل ما يكون به الضر على الانسان وكلمه ضر كما تشاهدون نكره في سياق الشرط والنكره في سياق الشرط تفيد العموم اي ضر يمسك الله به يعني يصيبك فلا كاشف اي لا مزيل له الا الله عز وجل وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير والخير هنا المراد به ضد الضرر من الصحه والعقل والمال والاهل والامن وشرح الصدر وغير ذلك فهو على كل شيء قدير قادر على ان يزيل الضرر الذي اصابك الى خير وفي الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إله وإن يردك بخير فلا رد لفضله عز وجل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان يعلق رجاءه بالله عز وجل لأنه إذا علم مضمون هذه الآية فسوف يعتمد في أموره كلها على الله أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط